يا أيها الذين آمنوا لا يبلونك الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورباحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم